شيخ أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد سنواصل معكم ايها الأحبة بقراءه كتاب المختصر في تفسير القوان الكريم وقد وصل بين المقام. إلى الآية الثانية والأربعين من سورة الرحمن. فضّل شيخ عزيز. عزب الله من الشيطان الرجيم. اه اه يعرف اه فبعي وثم وثمات فبقنا. ستباك. اهلا يا لا على حسب بالله يا شيخ من <تصفيق> الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ويقال لهم توبيخ توبيخا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا أمام عيونهم لا يستطيعون انكارها يترددون بينها وبين ماء حار شديد لا في شديد الحرارة لا يستطيعون انكارها نعم لا يستطيعون إنكارها نعم ويقال لهم توبيخا هذه جهنم التي, جهنم التي يكذبها المجرمون في الدنيا أمام عيونهم لا يستطيعون إنكارها نعم يترددون بينها وبين انهار حار شديد الحرارة فبأي نعم الله الكثيرة, الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان ولمن خاف ما قام ربه جنتان وللذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة فامن وعمل صالحا, صالحا جنتان فب فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان وحاتان الجنتان لوات أرصان عظيمة نظرة, نظرة، متتمرة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيهما عينان تجريان في الجنتين عينان تجريان خلالهما بالماء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 ما تكذبان فبيعي نعم الله الكثرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من الديباج الغليظ وما, وما ينجي من, من الثمار والفواكه من الجنتين قريب, قريب يتناوله القائم والجالس والمتكئ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبعين أم الله الكثير عليكم من معشر الجن والإنس تكذبان فيهن قاصرات وتبارك الذي لم يمسسنه انسان فضلهم ولا جان فبأي, فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن نساء قصرنا قصرن نظرهن على أزواجهن لم لم يتفضضن لم لم يفتض لم يفتضضنا، لم بك... يفتضضنا، لم يفتضضنا بك، آ... لم يفتضضنا لم يفتضضنا بك بكارتهن آ... بكارتهن قبل أزواجهن، ينسون ولا جان. كذا يا شيخ. نعم. فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. كأنهن الياقوت والمر. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما جزاء من أحسن بطاعه ربه إلا أن يأرى نعم تقطيع من عند الشيخ ولا من عندي لا أعلم يا محمد من عند الشيخ عزيم عندك واضح يا شيخ حسبك يا عزيم ترى أنا يعني تشتت واصل يا محمد من قوله ومن دونه ما جنتان طيب امشي ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان أخريان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان قد اشتدت خضرتهما فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان في هاتين الجنتين عينان شديدتا الفوران بالماء لا ينقطع فوران, لا ينقطع فوران مائهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيهما فاكهة ونخن ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق حسان الوجوه فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مستورات في الخيان صونا لهم فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لن يقترب منهن قبل, قبل أزواجهن إنس ولا جان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان متكئين على رصرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على وسائل مقطات باغطيه خضر وفروش حسان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، تعظم وكثر خير اسم ربك للعظمة والإحسان والتفضل على عباده. ألاحظت معي وأحب هذا الوصف العجيب لجنة الرضوان أو جنة الخلد، ف يعني وصف لجنتين ثم جنتين. وما فيها من النعيم وما في تلك من النعيم والمقارنة بينهما يخرج الإنسان بشيء من التعظيم والنظر في هذه الأمور العجيبة ومن أحسن من تكلم في هذا في المقارنة بين من الذهب والجنتين من فضة الإمام بن القيم في كتابه حادل الرحم إلى بلاد الأفراح. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. شو ظل الشيخ؟ سورة الواقعه مكية من مقاصد السورة التخويف بيوم القيامة وتحقق وقوعه وأصناف الناس فيه وبيان جزاء كل منهم. <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة التفسير إذا قامت القيامة لا محالة ليس لوقعتها كاذبة لن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب في الدنيا خافضة الوافعة خافضة للكفار الفجار بإدخالهم في النار رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة إذا رجت الأرض رجا إذا, حرك إذا حركت الأرض تحريكا عظيما وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وفتت الجبال تفتيتا فكانت من التفتيت قبارا منتشرا لا ثبات لها وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أصنافا ثلاثة وكنتم في ذلك اليوم فأصحاب الميمنه ما أصحاب الميمنه فأصحاب اليمين الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم ما أعلى وأعظم منزلتهم وأصحاب المشآمة ما أصحاب المشآمة وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتاب كتب الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ما أخس وأسوأ منزلتهم والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون بفعل خيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة أولئك هم المقربون عند الله في جنات النعيم في جنات النعيم يتنعمون بأصناف النعيم ثلثهم من الأولين وقليل من الآخرين جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة وقليل من الناس في آخر الزمان هم السابقون المقربون على سرور موضونه.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 تفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمالهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هرم ولا فناء يدورون عليهم بأقداح لا عرى لها وأباريق لها عرا وكأس وكأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع لا يصدعون عنها ولا ينزفون ليست كخمر الدنيا فلا يلحقوا شاربها صداع ولا ذهاب عقل وفاكهة مما يتخيرون ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون ولحم طير مما يشتهون ويدورون بلحم طير مما تشتهي أنفسهم وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون ولهم في الجنة نساء واسعات العيون في الجمال كأمثال اللؤلؤ المصوني في صدفه جزاء بنا كانوا يعملون ثوابا لهم على ما كانوا يعملونهم من أعمال الصالحات في الدنيا لا يسمعون فيها دغوا ولا تأتيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون في الجنة فاحشا كلام ولا ما يلحق صاحبه اثم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 هل هذا يا شيخ استثناء منقطع الشيخ يسمع لعل الشيخ ما يسمع حفظه الله طيب واصل الشيخ محمد في سدر مخضود في سدر المقطوع الشوك لا أذى فيه وطلح منضود وفي موز متراكم مصوف بعضه, بعضه إلى بعض وظل ممدود وظل ممدود مستمر لا يزول وماء مسكوب وماء جار لا يتوقف وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا تنحصر لكن قطعوا عنهم أبدا فليس لها موسم ولا يحولدونها مانع في أي وقت أرادوها وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة توضع على الأسرة إن ان شاناهن ان شاء ان شاناهن لاصحاب اليمين فصيرناهن لا قبل هذا ان شانا ان شان الحور, الحور المذكورات ان شاء غير مالوف فجعلهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين فصيرناهن ابكار لم يلمسنا من قبل متحببات الى ازواجه المستويات في السن انشاناهن لاصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم, بهم ذات اليمين علامه على سعادتهم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 في سموم وحميم في رياح شديده في الحراره وفي ماء شديد الحراره وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وفي ظل دخان مسود لا, لا طيب الهبوب ولا حسن ولا حسن المنظر كذا قال هنا في رياح في رياح مشديدة وتفصيل الرياح يقولون يعني للرحمة والريح للعذاب كيف كذا يا شيخ هذا ليس صحيحا دل... صح يعني في اللغة يجوز أن تقال الرياح للخير يعني الرياح التي تأتي بالخير والرياح التي تأتي بغير ذلك و يعني حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا لا يصح ولذلك الصحيح أنه جوز هذا إلا أنه في الأغلب يستخدم الريح في الخير وتستخدم عفوا يستخدم الريح في العذاب والريح في الخير هذا في الأغلب وقد ورد في القرآن في القراءات المتواترة ما ذكر ريحا ذكرت ريحا وما ذكرت ريحا ذكرت ريحا يعني أن يجعل هذا حكما عاما مع ورود القراءة المتواترة بهذا غير صحيح إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ما صاروا إليهم من العباد متنعمين في الدنيا لا أهم لهم إلا شهواتهم وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يصممون على القفر بالله وعبادة الأصنام من دونه وكانوا يقولون أَإِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أَإِنَّا لمبعوثون أو آباؤنا وكانوا ينكرون البعثة فيقولون استهزاءا واستبعادا له أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أنبعث بعد ذلك أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا قل إن الأولين والآخرين رم جموعا إلى ميقات يوم معلوم قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم سيجمعون يوم القيامة يوم القيامة إلى محالته للحساب والجزاء من فوائد الآيات العمل الصالح سبب لنيل النعيم في الآخرة. الترف والتنعم من أسباب الوقوع في المعاصي خطر الإصرار على الذنب حسن تبارك الله لك الشيخ محمد الحوولي سطيع شهيدنا اليوم السلام نعم الله يذكره الله وعليه السلام نعم لو يذكره لكيف ادل محمد العميسي واصل حفظك الله ثم انكم ايها الضالون المكذبون لا اكلون من شجر من قوم ثم إنكم أيها المكذبون بالبعث الضالون عن الصراط المستقيم لاكلون يوم القيامة من ثمر, من ثمر شجر الزقوم وهو شر ثمر وأخبثه فما نعم؟ قلنا سال الله السلام الله السلام فما منها البطون ثمالئون من ذلك الشجر المر بثمالئون بطو... من ذلك الشجر المر بطونكم الخاوية، فشاربون عليه من الحمم، فشاربون شرباهم، فشاربون عليه من الماء الحر شديد الحرارة، فمكثرون من شربه كما تكثر الإبل من الشرب بسبب داء الهيام. نعم هذا يعني الهيام. كما أنه داء، إلا أنه أيضا من مراتب المحبة، ولذلك هذه المرتبة مرتبة خطيرة جدا أن يحب الإنسان محبوبه حتى يصل به إلى الهيام، فإذا وصل إلى الهيام فإن جسمه يمرض ويتعب، فيصير هذا مرضا ولذلك هذا يعني لا كما يقال لا يشبع من محبوبه. والتشبه بينه وبين الإبل أن الإبل إذا أصيبت بهذا لا تكاد تشبع من الماء تشرب وتشرب وتشرب حتى تموت نسال الله السلامة والعافية فهؤلاء من شدة ما يلقونه من الألم بعد شرب أكلهم من شجر الزقوم نسال الله السلامة والعافية يشربون من الحميم بحيث لا ينقطعون عنه يظنون أن ذلك سي يعني كما يقال يخفف عنهم مرارة الزقوم نسال الله السلام والعافية فإذا به ينزل عليهم عذاب آخر, عذاباً آخر نسأل الله السلامة صلى الله السلام والعافية. هذا نزلهم يوم الدين هذا المذكور من الطعام المر والماء الحار هو ضيافتهم <تصفيق> التي يستقبلون بها يوم الجزاء نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم أيها المكذبون بعد أن كنتم عدما فهل لا صدقتم بأن سنبعثكم أحياء بعد موتكم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم أيها الناس ما تغذفونهم من المن في أرحام نسائكم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 أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تلقون من البذر في الأرض أأنتم تزرعونه نَحْنُ نحن الزارعون أأنتم الذين تنبتون ذلك البذر؟, البذر أَمْ نحن الذين نبته لو نشاء لجعلناه حطانا فظلتم تفكهون لو نشاء جعل ذلك الزرع حطاما لجعلناه جعلناه حطاما بعد أن أوشك على النضج والإدراك فضللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه في قوله أن نحن الزارعون استدل ابن حزم رحمه الله وعفى عنه على أن الزارعون من أسماء الله سبحانه وتعالى وقد رد عليه العلماء بأن هذا لا يصح لأن الزارعون ليس من الأسماء الكاملة في الحسن ولذلك من شروط الأسماء الحسنة أن تكون كاملة في الحسن قد بلغت في الحسن غايته فاستدراله بهذه الآية غير صحيح اننا مغرمون بل نحن محرومون تقول إن لمعذبون بخسارة ما أنفقناه بل نحن محرومون من الرزق افرايتم الْمَاءَ الذي تشربون افرايتم الما الذي تشربون منه إذا عطشتم اانتم انزلتمو من المزن ام نحن المنزلون اانتم من السحابه السماء ام نحن الذي انزلنا لو شاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعل ذلك الماء شديد الملوحة لو نشاء جعل ذلك الماء شديد الملوحة لا ينتفع به شربا ولا سقيا نجعلناه شديد الملوحة فلولا تشكرون الله على إنزاله عذبا رحمة بكم أترأيتم النار التي تورون أم أن شجرتها أم نحن المنشئون من النار التي توقدونها لمنافعكم أأنتم الذين أنشأتم الشجرة التي توقد منها أم نحن الذي أنشأناها رفقا بكم نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين نحن صيرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار الآخرة وصيرناها منفعة للمسافرين منكم فسبح باسم ربك العظيم فنزه أيها الرسول ربك العظيم عما لا يليق به فلا أقسم بمواقع النجوم أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها وإنه ف... ل... نعم وهذا على قول من أقوال التفسير أن المقصود النجوم والكواكب وقال بعض اهل العلم فلا أقسم بمواقع النجوم أي بوقت تنزيل القرآن منجما ولذلك يعني بعض أن رجح هذا قالوا لأنه الآن يتكلم عن القرآن، نعم. نعم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإن القسم بهذه المواقع لو تعلمون عظمه لعظيم عظيم لما فيه من الآيات والعبر لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر. من فوائد الآيات دلالة الخلق الأول على سهولة البعث ظاهرة إنزال الماء وإنبات إنزال الماء وإنبات الأرض والنار التي ينتفع بها الناس نعم تقتضي من الناس شكرها شكرها لله فالله قادر على سلبها متى شاء الاعتقاد بأن للكواكب أثر في نزول المطر كفر وهو من عادات الجاهلية. <تصفيق> إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إن القرآن المقروء عليكم أيها الناس قرآن كريم لما فيه من المنافع العظيمة في كتاب مصون عن عيون الناس وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنوب والعيوب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 فبهذا الحديث انتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين هي صحيح نمويه بيناتي فبهذا الحديث انتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين وتجعلون غير مصدقين غير مصدقين وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تفذلون به فتنسبون المطر فتنسبون المطر إلى النوع فتقولون مطرنا بنوع كذا ونوع كذا يعني هل هذا جزاء إنعام الله عليكم أن تنسبوا هذا الخير لغيره؟ لا إله الا الله لا إله. لما ذكر بعض أدلة البحث أراد أن ينبه على قدرته على الإعادة بالإشارة إلى عزهم عند دفع الموت فالذي أماتها قادر على أن يحني فلولا إذا بلغت الحلقوم فهل إذا وصلت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم في ذلك الوقت المحتض تنظرون المحتضرة بين أيديكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم منكم ولكنكم لا تشاهدون هؤلاء الملائكة فلولا إن كنتم غير مدينين فهلا إن كنتم كما تزعمون غير مبعوثين لمجازاتكم على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعون هذه الروح التي تخرجوا من ميتكم إن كنتم صادقين ولا تستطيعون ذلك فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فأما إن كان الميت من السابقين الخيرات فله راحة لا تعب بعدها ورزق طيب ورحمة وله جنة يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين فلا تهتم لشأنهم فلهم السلامة والأم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت جحيم وأما إن كان الميت من المكذبين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الضالين عن الصراط المستقيم فضيافته التي يستقبل بها ماء حار شديد الحرارة وله احتراق بنار الجحيم. إن... نعم. ابتدع السورة بذكر الثلاثة الأصناف: أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة، والسابقون السابقون. وختم السورة بالأصناف الثلاث. نعم. نعم. إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم إن هذا الذي قصصناه عليك أيها الرسول له حق اليقين الذي لا مريت فيه فنزه اسم ربك العظيم وقدسه عن النقائص أحسن الله إليك محمد نختم المجلس هذا وإزالكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد